بوك واحد, واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة ياس بساكلة من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات ياس بي ساكالا من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه ياس بي سوبا من فضلك واحد, واحد شوربه من فضلك واحد شوربة. yes بيسكالا إذا دسرت. من فضلك الحلوة. من فضلك الحلوة. yes بيسكالا إذا سلادولت سوشلك. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد ايس كريم مع كريمة. Yaz بسأكلا أوفشي إلى سيرني. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. نية ساكامي دا بودوامة. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر دا من فضلك نريد أن نتغذى. من فضلك نريد أن نتغذى. نية ساكمة دا من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور ليبچيња со мармалад и мед حمام مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل توست со خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. نا او بيضة عيون. بيضة عيون. اوملت. أوملت؟ مولم أشتى من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. مولم أشتى من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. مولا، مشته من فضلك، كوبايه ماء اخرى. من فضلك، كوبايه